وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة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 ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرعوا على ما فعلوا ولم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجور العاملين قد خالت من قبركم سنا فسيروا في الأرض فانظروا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدوء وموعمة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ه يمسسكم قرحو فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَامُ نُدَاعِيلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَقِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِذِّفُ الظَّالِمِينَ